بكم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وزوك ربك وما قلا ولا الآخرة خير ك من الأول ولا سوء فيعطيك ربك فترضى <تصفيق> ألم يجدك يتيما فآوى دان كان والله تهدا ووجدك الى فاذنا فامن اليتيم فلا